الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم خلقنا فسوانا ومن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وبلغنا رمضان وعافانا وعلى الصيام والقيام أعاننا وقوانا وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ولا مكافا ولا مكفور ولا مستغنى عنه حمدا حمدا يعدل حمد الملائكه المقربين والانبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شاء ربنا بعد أهل الثنا والمجد وكلنا له عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما بنعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد بما خلقتنا لك الحمد بما علمتنا لك الحمد بما هديتنا لك الحمد بما رزقتنا لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبدت عدونا وأظهرت أمننا وبسدت رزقنا وأحسنت معافاتنا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 ولا إله معه العزيز الذي لا يضام الجبار الذي لا يغام القيوم الذي لا ينام الملك القدوس السلام ذي الجلال سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضى نفسه ومداد كلماته سبحان الله عدد الشجر عدد الحجر عدد الجراد إذا انتشر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم يا من لا تراه في الدنيا العون ولا تحيط به الظنون يا من لا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث يا من يعلم عدد قطر الأمطار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 وعوض المحل مكافاه فرت الحمد وجهك اكرم الوجود وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطيه وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الثنب العظيم وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهدك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة عظيم المن يا كريم الصفح يا من يبدا بالنعمة قبل استحقاقها يا غافر الذنبات يا جزيل الهبات يا واسع العطيات يا فاضر الأرض والسماوات يا لا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات ولا يتبرم بإلحاح ذو الحاجات يا غنيا عن من تناساه يا قريبا ممن دعاه يا من لا يعطى من منعه ولا يمنع من أعطاه يا أرحم الراحمين يا احسن الخالقين. يا خير الناصرين. وخير الفاصلين. واسرع الحاسبين. وخير الحاكمين. يا ولي المتقين. ومولى المهتدين. ومرشد الحيارى والضائعين. يا ذا الحبل الرشيد. يا ذا الحبل الشديد. والامر الرشيد. يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا من هو اقرب الينا من حبل الوديد يا من اذا وعد وفى واذا اوعد عفا يا من اذا وعد وفى ما احلمك على من عصاك وما اقربك من, من دعاك وما أرأفك على من أملك وما أجودك على من سألك من الذي سألك فحرمته من الذي سألك فحرمته أو فر إليك فطرته أو لجأ إليك فأسلمته اللهم في هذا المقام الكريم في هذه الليلة المباركة في هذه الليلة الشريفة في هذا الوقت المبارك نسالك اللهم ان ترضى عنا جميعا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا رضا لا تسخط علينا بعده ابدا برحمتك يا ارحم أمن علينا بالرضا اللهم أهد كل سائل منا مرادة اللهم أهد كل سائل منا مرادة واكتبنا للحسن وزيادة اللهم إنا نسألك أن تعتقنا من النار اللهم أعتقنا من النار اللهم أعتق رقابنا وعقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وذوي أرحامنا وجيراننا وأصدقائنا أولاة أمرنا وعلمائنا ومشايخنا ومن لنا حق عليه ومن له حق علينا ومن اوصانا بالدعاء اللهم اعتقنا جميعا من النار اللهم اعتقنا جميعا من النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي دينا عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأحسن خواتمنا اللهم اغفر لنا ولوالدين اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لجميع موت المسلمين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 وقلوبا وجلة من يوم العرض عليك يا ذا الجلال والإكرام هنا إليك فزعنا وبابك قرعنا أيدينا إليك ممدودة وقلوبنا بتوحيدك معقودة وحاجتنا إليك شديدة فيا حبيب قلوبنا اغفر ذنوبنا يا حبيب قلوبنا اغفر ذنوبنا لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله غيرك وأنت صاحب الكرم والجود ومن الذي نلجأ إليه غيرك وأنت الرب المعبود يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ أمثالنا الخائفون قصدناك كبحاجاتنا وبك أنزلنا فقرنا وفاقات وفاقاتنا أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيا وملجأنا إذا انقطع الأمل فلا نلتفت في مهماتنا إلا إليك ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك اللهم اتعل من كل ضيق مخرجة اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا من كل بلاء عافية وارزقنا اللهم من حيث لا نحتسب يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحينا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا على سنته وأمثنا على ملته اللهم أردنا حوضه اللهم أردنا حوضه اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم أسقنا من حوضه شربة هنية لا نطمأ بعدها أبدا اللهم أسكنا بجواره اللهم الحقنا به في الملأ الأعلى في الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنه قد قال وقوله حق المرء مع من أحب يوم القيامة اللهم اللهم إن قصرت بنا الأعمال فإن حب ذا له يشفع لنا يا ذا الجنة شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين ردهم إليك ردا جميلا ردهم إليك ردا جميلا حبب إليهم الإيمان زينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم اغفر للنساء المسلمات فعلهن مع الحول العين في الجنات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ بلادنا بحفظك واكلأها برعايتك واحرصها بعينك التي لا تنام وكفها بركنك الذي لا يضام اللهم اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وأعل به دينك وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق يا رب العالمين اللهم ياد العز والجبروت أنقذ المسلمين من كل ظالم وطاغوت اللهم كل إخواننا في غزة نصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم عجل بنصرهم اللهم, عجل بنصرهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم تبت أقدامهم واجمع على الحق كلمتهم اللهم سدت سهامهم اللهم قو عزائمهم اللهم كلهم بدل الخاذلين نصيرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا يا قوي يا عزيز اللهم عليك باليهود وأعوانهم اللهم عليك باليهود وأعوانهم اللهم اكدهم منكر بهم ومزقهم كل ممزق اللهم لا تجعل لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم أيم نسائهم ويتم أطفالهم واجعلهم غريمة للمسلمين اللهم اغرف الرعب في قلوبهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم يا قوي يا عزيز ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة اللهم أعده علينا مرات ومرات وكرات وكرات اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك واجمعنا جميعا في بحبوحة جنانك لرحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي تناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد مختلف الليل والنهار وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار اللهم صل على محمد ما ظهرت النجوم وصل على محمد يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين